الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله إله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فنواصل درسنا في علم مقاصد الشريعة وسنترك إن شاء الله عز وجل مجالا للأسئلة في آخر الدرس بناء على طلب الإخوة كنا بالأمس أيها الإخوة قد بينا المفردات التي لا بد أن يدرسها طالب العلم. حتى يقول إنه قد درس علم مقاصد الشريعة من جهة التأصيل ثم بعد ذلك يشرع في معرفة أفراد مقاصد الشريعة من الأوامر والنواهي، ثم بينا تعريف مقاصد الشريعة ثم بينا موضوع مقاصد الشريعة ثم بينا مسائل مقاصد الشريعة ثم بينا استمداد مقاصد الشريعه ثم بينا فوائد تعلم مقاصد الشريعه وانتهينا الى هذا الموطن و اليوم درسنا بحكم تعلم مقاصد الشريعه والمقصود المقصود ايها الاخوه بتعلم مقاصد الشريعه تعلم ما يحتاج اليه من أصول معرفتها وتعلم أفرادها. يعني العلم فيه جانب فيه جانب الأصول وفيه جانب الأفراد أفراد المقاصد في الأوامر والنواهي. المقصود بتعلم المقاصد أن يتعلم ما يحتاج إليه من أصول معرفة المقاصد. وأن يتعلم أفراد المقاصد في الأوامر والنواهي ما حكم هذا التعلم الناس ليسوا فيه على مقام واحد فقد يكون تعلم مقاصد الشريعة فرض عين يتعين على الشخص وذلك يا إخوة في حق المجتهد الذي يجتهد في استنباط الأحكام سواء كان اجتهاده مطلقا أي في الشريعة كلها أو كان اجتهاده جزئيا أي في بعض الشريعة نعم يا إخوة المجتهد قد يكون مجتهدا في الشريعة كلها في جميع الأبواق وقد يكون مجتهدا في بعض الشريعة فيكون مجتهدا مثلا في كتاب الصيام ولا يكون مجتهدا في الكتب الأخرى فالمجتهد يتعين عليه أن يتعلم مقاصد الشريعة بالقدر الذي ذكرناه من جهة الأصول ومن جهة الأفراد حتى لا يجتهد بما يخالف مقاصد الشريعة فإنه لا يوجد حكم شرعي صحيح يخالف مقصدا شرعيا صحيحا لا يوجد حكم شرعي صحيح يخالف مقصدا شرعيا صحيحا فإذا وجدنا المخالفة فلا بد من واحد من امرين إما أن يكون الحكم غير صحيح وإما أن يكون الدعاء كون الشيء مقصدا غير صحيح إما أن يكون الخطأ في إثبات الحكم وإما أن يكون الخطأ في إثبات المقصد أما أن يكون المقصد صحيحا والحكم صحيحا وتقع المخالفة بين الحكم والمقصد فهذا لا يمكن لأن الشريعة لا تتناقض فالمجتهد يحتاج أن يتعلم مقاصد الشريعة من أجل أن يكون اجتهاده على الوجه الشرعي كذلك يكون تعلم مقاصد الشريعة فرض عين في حق المفتي فيما يتعلق بالمسألة التي يفتي فيها لا يجوز للإنسان أن يفتي في مسألة وهو لا يعرف مقاصد الشريعة في تلك المسألة حتى لا يفتي بخلاف مقاصد الشريعة ولهذا يا اخوه العلماء يقولون مقاصد الشريعة تضبط للمفتي فتوى فإذا متى يكون تعلم مقاصد الشريعة فرض عين الجواب يكون على المجتهد وعلى المفتي فيما يتعلق بالمسألة التي يفتي فيها وقد يكون تعلم مقاصد الشريعة فرض كفاية وذلك يا إخوة في حق علماء الأمة لا بد أن يتعلم مقاصد الشريعة من علماء الأمة ما تحفظ به هذه المقاصد، وهذا هو حد الفرض الكفائي في العلم، لأن مقاصد الشريعة من الدين وحفظ الدين من فروض الكفايات على العلماء من جهة التعلم. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وهنا بالمناسبة يا إخوة نقول إن حفظ الشريعة قد تكفل الله به فالله حافظ شرعة لكن القاعدة عند أهل العلم أن ما تكفل الله به لا يسقط التكليف عن المكلفين ما تكفل الله به لا يسقط التكليف عن المكلفين ونضرب لذلك مثالا آخر الله عز وجل قد كفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم المستهزئين ولا شك في هذا لكن هذه الكفاية من رب العالمين لا تسقط التكليف عنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في أن نذب عن عرضه فلا يجوز لأحد أن يقول إن لسنا مكلفين بالذب عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله كفاه المستهزئين بل يبقى التكليف واقعا قائما في حقنا لا شك أن الله عز وجل قد حفظ الشريعة ولكنه كلفنا بحفظها فهذا لا يسقط التكليف عنا، ولذلك حفظ الشريعة يا إخوة واجب على العلماء وهو كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي فتعلم مقاصد الشريعة في حق العلماء من جهة الجملة يكون فرض كفاية وقد يكون تعلم مقاصد الشريعة مستحبا وذلك فيما زاد على فرض الكفاية كسائر العلوم الشرعية وهذه التقسيمات الثلاثة يا إخوة توجد في جميع العلوم الشرعية قد يكون تعلمها فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا في داخل العلم الواحد فهذا حكم تعلم مقاصد الشريعة وأما حكم تتبع مقاصد الشريعة فما المراد بتتبع مقاصد الشريعة ابتداء تتبع مقاصد الشريعة يا اخوة يراد به عند اهل العلم البحث عن المقاصد في كل امر ورد وفي كل نهي ورد ان يبحث الانسان في كل امر ورد عن المقاصد وان يبحث في كل نهي ورد عن المقاصد ما حكم هذا التتبع فنقول إن تتبع مقاصد الشريعة إن كان من باب بيان مراد الله عز وجل من أوامره ونواهيه بالطرق الشرعية فهو مطلوب محبوب محمود تتبع مقاصد الشريعة إن كان من باب بيان مراد الله من اوامره ونواهيه بالطرق الشرعية فهو مطلوب محمود محبوب وان كان من باب التكلف والبحث عن المقاصد من غير دليل شرعي او بغير الطرق الشرعية فهذا من التنطع والتكلف الذي نهينا عنه إن كان تتبع المقاصد يا إخوة من غير دليل أو بغير الطرق الشرعية حتى فيما لاح فيه التعبد فهذا من التعمق والتنطع الذي نهينا عنه فهناك أمور يظهر من الدليل أن المقصد منها التعبد فيأتي بعض الناس ويبحث ويتتبع عن مقاصد فيها وهذا في الحقيقة من التكلف والتنطر ما في حديث معاذة التي سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت لأن أهل التنطع والتكلف هم الخوارج الخوارج أهل تنطع وتكلف وسبحان الله ما من متنطع إلا ويتساهل ما من متنطع إلا ويتساهل ما من متكلف متعمق في باب إلا ويخرج من الباب الآخر والخوارج تنطع وتكلفوا وتساهلوا في دماء المسلمين الواحد منهم يتحرج من دم البعوضه ولا يتحرج من دماء المسلمين فكانوا هم اهل التعمق والتكلف ولذلك امنا عائشه رضي الله عنها قالت لمعاذ احروريه انت فقالت لا ولكني اسال فأجابتها بالجواب الكافي الشافي فقالت كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا المقصد التعبد فالتكلف في البحث عن المقاصد في مثل هذه الأمور هو من التنطع بعض الناس الآن يتكلم ما المقصود من كون صلاة الظهر أربع ركعات؟ ومن كون صلاة المغرب ثلاث ركعات ومن كون صلاة الفجر يعني ركعتي الدخول في هذا الباب في الحقيقة هو من باب التكلف والتعمق لأن الأعداد والمقادير الأصل فيها التعبد الأصل فيها التعبد فإن ظهر من دليل شرعي فيها مقصد قلنا به وإلا فإن لا نتكلف ونتعب ونتنطع ونتعمق إذن يا إخوة أعود فأقول إن تتبع المقاصد إن كان من باب بيان مراد الله بالطرق الشرعية وبالأدلة الشرعية فهو محمود محبوب عند أهل العلم وقد تكلم في هذا الباب جهابذة أهل العلم وأكثر من هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن قيم رحمه الله وإن كان من باب التعمق والتكلف بالبحث عن المقاصد بغير الطرق الشرعية وبغير الأدلة الشرعية وفيما لاح من الدليل أنه تعبدي فهو من التكلف والتعمق والتنطع الذي نهينا عنه وهذا مقدار ينبغي أن يتنبه له فإن من لم يتنبه لهذا الباب تعمق في الاستخراج ثم تعمق في الاستنباط ثم أتى بفقه جديد ما عرفه المتقدمون وأصبحنا نسمع اليوم من ينادي بإعادة التفقه على فقه المقاصد كأن الفقه السابق لا يتفق مع المقاصد وليس بفقه وأصبح بعض الناس اليوم يبحثون عن الأقوال الشاذة المهجورة في كتب أهل العلم ويخرجونها باسم المقاصد والقواعد وإن شئت فاسمع الفتاوى التي تصدر في الحج وتؤلف فيها المؤلفات باسم المقاصد والقواعد ينقب عن الأقوال الشاذة تنقيبا أقوال حتى طلاب العلم ما كانوا يسمعون بها ويؤتى بفقه جديد هو في الحقيقة من هذا الباب والتعمق في المقاصد إما أن يكون بالتعمق في استخراجها وهو الباب الذي نتحدث عنه وإما أن يكون بالتعمق في إعمالها والقاعدة التي يجب أن نشد عليها اليد أن ما أهمله السلف لا يجوز اعماله لأن اعماله خيال وليس بشرع فإذا وجدنا أن السلف أهمل شيئا في باب وتوهمنا نحن أنه قائم في هذا الباب فإنه لا يجوز لنا أن نعمله لأنه خيال ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه قرر القاعده المهمه عند اهل السنه والجماعه وهي انه لا يجوز احداث قول ثالث اذا اختلف السلف في تفسير النص على قولين اما اذا اتفقوا فلا كلام ما نحتاج ان نبحث المساله اذا اتفقوا فاحداث قول ثالث خرق للاجماع قطع لكن لو اختلفوا في تفسير النص على قولين لا يجوز أن نحدث قولا ثالثا الآن ياتون يقولون نريد أن نفسر النصوص بالمقاصد يعني نهمل ما سبق نقول اعمال المقاصد إن كان من باب التأكيد لما استقر وثبت فنعمه وإن كان من باب إماتة المعلوم الظاهر بالشاذ أو بغيره من إحداث أقوال فهو مردود وهذا الكلام جاء عرضا عن التعمق في الإعمال وأصل كلامنا في التعمق في الاستنباط في المعرفة هذا ما يتعلق بحكم تتبع المقاصد وأما عن علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه فهذا يا اخواني كما قلت يكون من جانبين الجانب الأول عن علاقة علم المقاصد بعلم أصول الفقه ما هي النسبة بين المقاصد وأصول الفقه بعبارة أخرى؟ هل المقاصد من أصول الفقه أو علم مستقل هل المقاصد من علم أصول الفقه أو مقاصد الشريعة علم آخر مستقل هذه المسألة اختلفت فيها انظار الباحثين فيرى بعض الباحثين أن مقاصد الشريعة جزء من أصول الفقه وليست علما مستقلا وأن بحث مقاصد الشريعة ينبغي أن يكون في أصول الفقه ولا يخرج عن أصول الفقه قالوا وهذا صنيع العلماء المتقدمين فإنهم إنما يبحثون المقاصد في أصول الفقه وتبحث المقاصد في أصول الفقه من جهة كونها دليلا كليا عند الحاجة فالمقاصد تعد من الأدلة الكلية وتبحث أيضا في أصول الفقه من جهة التعليل في القياس من جهة التعليل في القياس وتبحث أيضا في أصول الفقه من جهة ما عرف بقاعدة المصلحة المرسلة أو قاعدة الاستصلاح فهذا رأي وقالوا نحن ننظر في كتب المتقدمين فلا نجد المقاصد إلا في كتب أصول الفقه أي أنها ليست مستقلة عن أصول الفقه ويرى بعض الباحثين أن مقاصد الشريعة علم مستقل له مباحثه ومبادئه ومسائله وأن ما ذكر منه في أصول الفقه لا يخرجه عن كونه علما لأن الأصوليين يذكرون من العلوم ما يحتاجون إليه ألا ترون أن الأصوليين يذكرون مباحث لغوية في أصول الفقه يذكرون مباحث من النحو ومباحث من البلاغة وألا ترون أن الأصوليين يذكرون مباحث من المصطلح من مصطلح الحديث فهل هذا يخرج تلك العلوم من كونها علوما مستقلة والجواب لا قالوا فكذلك المقاصد إنما يذكر الأصوليون منها ما يحتاجون إليه وهذا لا يخرجها عن كونها علما مستقلا له مباحثه بل يرون ان ما يذكر من المقاصد في أصول الفقه لا يكفي ان ما يذكر من المقاصد في أصول الفقه لا يكفي بل لا بد من الزيادة والبحث ولهذا يقول مثلا الطاهر بن عاشور مفتي تونس في زمنه وأول من كتب كتابا باسم مقاصد الشريعة الإسلامية كما سيأتي إن شاء الله تعالى يقول ومن وراء ذلك خبايا في بعض مسائل أصول الفقه يعني تكلم عن المقاصد يقول ومن وراء ذلك خبايا في بعض مسائل أصول الفقه أي مخباه ليست مبرزة أو في مغمور أبوابها المهجورة يعني مثل باب الاستصلاح الذي يذكر في آخر أصول الفكر قال أو في مغمور أبوابها المهجورة ترسب في أواخر كتب الأصول لا يصل إليها المؤلفون إلا عن سامه ولا المتعلمون إلا الذين رزقوا الصبر على الإدامة العادة أن طالب العلم يبدأ بالكتاب في أوله ولا يصل إلى آخره هذا الكثير الغالب هذا الكثير الغالب يبدأ على حماسة ونشاط في أول الكتاب فإذا انتهى ربع الكتاب ذهب نصف حماسه ونشاطه فإذا انتهى نصف الكتاب ذهب نشاطه كله ولا يكاد يصل إلى آخر الابواب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 ولم ينل مقامه الذي ينبغي أن يكون ولذلك لا بد من إبراز مقاصد الشريعة في علم مستقل وكل القولين له وجهه من النظر لكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا بد من إبراز مباحث مقاصد الشريعة إبرازا تفهم به ويدفع به عنها الباطل والخلل في الفهم والزلل في التطبيق. وأما الجانب الثاني في علاقة مقاصد الشريعة باصول الفقه فهو في علاقة مقاصد الشريعة بالأدلة الشرعية ما هي الأدلة التي لمقاصد الشريعة علاقة قوية بها مقاصد الشريعة أيها الاخوه لها علاقة قوية جدا بأنواع من الأدلة منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصلاح خمسة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصلاح أو المصلحة المرسلة. طيب ما وجه علاقة مقاصد الشريعة بالكتاب والسنة؟ نقول إن علاقة مقاصد الشريعة بالكتاب والسنة تكون في جانبين. أما الجانب الأول فهو جانب الاستمداد كما تقدم. فمقاصد الشريعة تستمد من الكتاب والسنة والقرآن والسنة مملوءان ببيان مقاصد الشريعة وأما الجانب الثاني فهو جانب التفسير والشرح فمقاصد الشريعة تعين طالب العلم على تفسير القرآن وعلى شرح الحديث تعين على التفسير وعلى شرح الحديث وعلى فهم نصوص الكتاب والسنة فهما صحيحا إلا أنه إذا قلنا هذا الكلام. ينبغي ان ننبه على امر من الاهميه بمكه الا وهو ان نصوص الكتاب والسنه حاكمه على غيرها وليست محكومه وغيرها تابع لها وليست متبوعه له فالنص من القران حاكم على المقاصد والنص من السنة حاكم على المقاصد وعلى هذا إجماع السلف فالسلف مجمعون على أن النصوص حاكمة على غيرها فلا يجوز رد نص ثابت بشبهة أنه يخالف المقاصد لا يجوز رد نص ثابت بحجة وشبهة أنه يخالف المقاصد فإذا ثبت النص ان كان في القرآن أو صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز لأحد أن يرده بحجة أنه يخالف مقاصد الشريعة كما رد بعضهم حديث أبي وأبوك في النار الحديث الذي في صحيح مسلم أبي وأبوك في النار قالوا إن هذا الحديث لا, لا يثبت قيل إنه في صحيح مسلم قالوا لا قالوا لا, لا يصلح يخالف المقاصد نقول هذا لا يجوز بل النصوص حاكمة على المقاصد وإذا تخيلنا تعارضا بين المقاصد والنصوص وجب أن نرجع إلى الميزان الشرعي في ذلك الذي بينه أئمة أهل العلم وأظهره من كلام أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في رده على طاغوت العقل الذي هدمت به النصوص وفي بيانه أن العقل لا يخالف النقل إلا إذا كان العقل مريضا أو كان النقل غير ثابت إما أن يكون النقل غير ثابت وإما أن يكون العقل مريضا يكون الخلل في نظر المجتهد الناظر ولا يمكن ان يكون النقل ثابتا ويكون الخلل فيه اطلاقا وهذا امر من الاهميه بمكان لاننا نرى اناسا قد تسلطوا على النصوص بحجه المقاصد بفهمهم هم ونرى اناسا قد اهملوا المقاصد مطلقا وكل الطرفين غير سديد والصواب هو وضع الاشياء في موضعها وموطنها وأما علاقه مقاصد الشريعه بالاجماع ما علاقه مقاصد الشريعه بدليل الاجماع علاقه مقاصد الشريعه بالاجماع تظهر ايضا في جانبين الجانب الأول في بيان مستند الإجماع فإن نعلم أن كل إجماع لا بد له من مستند أن كل إجماع لا بد له من مستند لكن لا يشترط لنا أن نعلم ذلك المستند فالإجماع يغنينا عن معرفته لكن إذا عرف فهو اطمن للقلب ويكون من باب توارد الأدلة هذه مسألة مهمة يا إخوة إذا ثبت الإجماع فإنه لا يشترط أن نبحث عن أصله ومستنده مع اعتقاد اعتقادا جازما أنه عن مستند لكن إذا تيسرت لنا معرفة أصل الإجماع فهذا أطمن للقلب لا سيما في إجماعات الإجماعات التي تأخرت عن الصحابة فإنه يرد على القلب فيها أشياء كثيرة فإذا عرفنا مستندها أدى ذلك الى اطمئنان القلب بها ومقاصد الشريعة قد تدلنا على مستند الإجماع فقد يلوح من الإجماع أنه يستند إلى مقصد من مقاصد الشريعة فيكون أصل هذا الإجماع مقصدا من مقاصد الشريعة والجهة الأخرى أن مقاصد الشريعة قد تعرف من الإجماع فإذا أجمع العلماء على شيء قد نستمد مقصدا من مقاصد الشريعه من هذا الاجماع من هذا الاجماع فتستمد المقاصد من الاجماع واما علاقه مقاصد الشريعه بالقياس فعلاقه وطيده من جهتي ان القياس يحتاج الى العله روح القياس هي العلة ولا يمكن أن يحيى القياس بلا علة ومقاصد الشريعة تهتم بالتعليل هي من باب التعليل فمقاصد الشريعة تمد القياس بروحه ألا وهو معرفة علل الأحكام. فإذا عرفت العلة قام القياس وأما علاقة مقاصد الشريعة بالاستصلاح أو ما يعرف بالمصلحة المرسلة فمن جهتي أن مقاصد الشريعة تقرر فيها المصالح والمفاسد وقواعدهما وهذا هو لب دليل الاستصلاح فالاستصلاح له علاقة قوية بمقاصد الشريعة من جهة أن مقاصد الشريعة تقرر فيها المصالح والمفاسد وقواعد المصالح والمفاسد هذا ما يتعلق بعلاقه مقاصد الشريعة بأصول الفقه واما تاريخ مقاصد الشريعه فينبغي اولا يا اخوه ان نعلم ان من اهم المبادئ في العلوم ان تعرف تاريخ العلم فليس ذكر تاريخ العلم من باب الفضول لانك بمعرفه تاريخ العلم تعرف, الأصيل تعرف الدخيل من الاصيل وتعرف ما الذي دخل على هذا العلم وما الذي حصل فيه فمثلا في اصول الفقه اذا تعلمت تاريخ اصول الفقه وعلمت ان اصول الفقه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابه وفي زمن الائمه علمت ان اصول الفقه علم اصيل يحتاج اليه ثم إذا علمت أن الذين تلقفوا أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رحمه الله هم المعتزلة فهم الذين تلقفوه وكتبوا فيه وقرروه واوردوا فيه قواعد علمت أنهم قد أدخلوا فيه ما يتعلق بعقيدتهم فإنه ما من مؤلف يؤلف إلا ويخدف عقيدته ولا بد ثم إذا علمت أن الذين تلقفوا أصول الفقه من المعتزلة في الغالب هم افراخهم الذين هم الأشاعرة الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في المسائل القبار ولم يصلوا إلى باب أهل السنة والجماعة فضلا عن أن يكونوا من أهل السنة والجماعة فردوا على المعتزل فيما يخالف عقيدتهم وأدخلوا في أصول الفقه ما يوافق عقيدتهم عرفت من هذا التاريخ أنه ينبغي أن تقرأ أصول الفقه بتمعن وحذر وأن تميز الدخيل من الأصيل تاريخ مقاصد الشريعة نقسم تاريخ مقاصد الشريعة إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى نسميها بمرحلة الوجود والنشأة مرحلة الوجود والنشاه والمرحلة الثانية نسميها بمرحلة الاهتمام والإبراز بدون إفراد، مرحلة الاهتمام بدون إفراد. وسنشرح هذا إن شاء الله، والمرحلة الثالثة مرحلة الإفراد والتمييز أما المرحلة الأولى أعني مرحلة الوجود والنشأة فتبدأ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونسخ بشريعته بقية الشرائع ولم يقبل من أحد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم وما من أحد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار وإن كان على دين موسى عليه السلام الذي ينسب إلى موسى عليه السلام ثم حرف أو على الدين الذي ينسب إلى عيسى عليه السلام ما من أحد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النعم وجعل الله عز وجل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله ولما كانت الشريعه شامله لكل الناس بعد بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وشاملة لكل زمان بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى ذلك ان تاتي بما يصلح الناس في كل زمان ومكان فجاءت النصوص مليئة ببيان المصالح وبيان المقاصد ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملواني من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان يقول رحمه الله ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مئة موضع أو مئتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة يعني يقول لو كان التعليل ببيان المصالح ودرء المفازد في القرآن في مئة موضع لسقناها ولو كان في مئتين لسقناها لكنه يزيد على ألف وبطرق متنوعة هذا في القرآن فما بالك بالسنة فالمقاصد جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ابن القيم رحمه الله أيضا القرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والامر ومصالحهما ومنافعهما القران مملوء من اوله الى اخره بذكر حكم الخلق والامر ومصالحهما ومنافعهما فالقران والسنه ايها الاخوه فيهما قواعد عظيمه لمقاصد الشريعه وبيان لكثير من مقاصد الشريعة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم اعباء الحكم وأعباء الاجتهاد والفتوى وكانوا رحمهم الله ورضي عنهم يلتفتون إلى مقاصد الشريعة في كلامهم وفي كلام الصحابة رضوان الله عليهم الكثير من مقاصد الشريعة لماذا؟ لأنهم أخذوا علمهم من الكتاب والسنة من خير معلم محمد صلى الله عليه وسلم ففي كلامهم كثير من مقاصد الشريعة ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس رضي الله عنهما ما اراد بذلك ما مراده بذلك قال اراد الا يحرج امته ما المقصود من هذا الجمع رفع المشقه اراد الا يحرج امته ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان عله الجمع المشقه وهو بهذا يخالف القصر تابعوا اخوه عله القصر السفر وعلة الجمع المشقه قالوا الجمع ايسر من القصر ولذلك جاز تعليله بالمشقه لأنه يمكن ضبطها في باب الجمع ولذلك يجوز للإنسان أن يجمع ولو في بلده لو كان مثلا يخاف عنده مريض يحتاج إلى رعاية وعناية يحتاج إلى نظر وليس عنده آخر ويخاف لو صلى كل صلاة في وقتها يخاف على مريضه وله يجوز له أن يجمع بين الصلاتين والصحيح من اقوال أهل العلم أنه يجمع جمعا حقيقيا وليس جمعا صوريا هذا الصحيح والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عند كلامه على هذا الحديث فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما بين مقصدا من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أراد ان لا يحرج أمته وكذلك في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء طبعا يا إخوة كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل وهذا دليل على أن الجامع يجوز للمسافر ولو كان نازلا. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وإن كان الأفضل عدم الجمع إلا إذا احتاج إليه أعني للنازل لأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجمع إذا كان نازلا لكنه في غزوة تبوك كان يجمع وهو نازل فقال معاذ رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقال له أبو الطفيل ما حمله على ذلك ما مقصوده قال أراد أن لا يحرج أمته أراد أن لا يحرج أمته فبين المقصود الشرعي من ذلك قال شراح الحديث معناه أنه إنما فعل ذلك لئلا يشق على أمته فمقصوده التخفيف عنهم، فمقصوده التخفيف عنهم، فجاء هذا بيان للمقاصد. ثم جاء بعد عصر الصحابة، عصر التابعين، وعصر الأئمة الأربعة، ومن بعدهم عصر تلاميذهم، وقد كان كلام العلماء في هذا العصر حاويا لبيان كثير من المقاصد، فكلام الإمام. أبي حنيفة والإمام الشافع والإمام مالك والإمام الشافع والإمام أحمد مليء بالمقاصد وإن كان بيان المقاصد يكثر كثيرا في كلام الإمام مالك رحمه الله وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله ففي كلامهما تصريح بكثير من مقاصد الشريعة وقد كانت المقاصد ذاك تكتب. في ثنايا الكتب وفي سياق شروح الأحاديث وفي سياق مسائل الفقه وأما المرحلة الثانية وهي التي سميناها بمرحلة الاهتمام والإبراز بدون إفراد فقد بدأ فيها العلماء بإبراز مقاصد الشريعة لكنهم لم يفردوها في كتب مستقلة وأول من عرف بإبراز مقاصد الشريعة إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان فقد نبه على ضرورة الاهتمام بمقاصد الشريعة وعلى خطر الغفلة عن مقاصد الشريعة قال في البرهان ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة من وضع الشريعة ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة وبينا أن اعتبار مقاصد الشريعة هو طريق الصحابة رضوان الله عليهم فقال ظهر لنا من دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التعلق باقيسه المعاني إذا عدموا متعلقا من الكتاب والسنة فكان مستند الاقيسه الصحيحة إجماعهم على ما سبق تقريره ثم قال وهذا موضن الشاهد والذي تحقق لنا من مسلكهم النظر إلى المصالح والمراشد والاستحتاث والاستحتاث على اعتبار محاسن الشريعه وبينا تقسيمات المصالح وقسمها إلى خمسة اقسام وجاء تلميذه الغزالي فاخذ عنه هذا في المستصفى ثم تطور مباحث تطور الاهتمام بمقاصد الشريعة تطورا كبيرا بمجيء الامام العز بن عبد السلام فجاء بما لم يسبق اليه فيما يتعلق بمقاصد الشريعة في كتابيه الكبيرين الكتاب الكبير قواعد الاحكام في مصالح الانام وهو المعروف بالقواعد الكبرى وفي كتابه الآخر الإبانة عن مقاصد الشريعة وهو المعروف بالقواعد الصغرى والعز بن عبد السلام اهتم ببيان المصالح والمفاسد اهتماما كبيرا ولذلك المترجمون له يذكرون من صفاته في ترجمته أنه العارف بمقاصد الشريعة أنه العارف بمقاصد الشريعة لما عرف عنه من هذا الاهتمام وممن اهتم بمقاصد الشريعة كاهتمام العز بن عبد السلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فان له اهتماما كبيرا بمقاصد الشريعه ثم تطور الاهتمام بمقاصد الشريعه تطورا كبيرا حتى كادت ان تفرد وذلك على يد الامام الشاطبي رحمه الله عز وجل في كتابه الموافقات وكتاب الموافقات كما تعلمون كتاب كان اسمه في الاول عنوان التعريف باسرار التكليف وقد اهتم فيه الشاطبي ببيان اسرار التشريع وله في ذلك منهج بديع جدا ولعلي أؤجل الكلام عنه إلى درس الغد ان شاء الله من أجل أن نترك فرصة لأجيب على بعض الأسئلة لكن أشير إشارة إلى سبب اهتمام الشاطبي بأسرار التشريع الشاطبي رحمه الله تلميذ للإمام المقري المالكي والإمام المقري, المقري المالكي كان شديد البيان لمقاصد الشريعة في مجالسه فكان يتكلم كثيرا عن أسرار التشريع والمعروف في الجملة يا إخوة أن علماء المالكية له اهتمام كبير بمصالح الشريعة والإمام المقري كان له اهتمام بتقرير هذه المقاصد في دروسه وكان الشاطبي يحضر دروسه فتأثر بشيخه فصرف همته إلى الكلام عن مقاصد الشريعة وتكلم عن مقاصد الشريعة في جانب العبادات في كتاب الاعتصال وتكلم عن محاسن الشريعة في التكليف وأصول الفقه وما سنتكلم عنه إن شاء الله غدا في كتاب الموافقات غدا إن شاء الله سنبدأ بالكلام عن كتاب الموافقات فيما يتعلق بمقاصد الشريعة ثم سننتقل إلى المسألة الكبرى وهي مسألة تعليل أحكام الله هل أحكام الله معللة سنقررها إن شاء الله لأن إثبات المقاصد يقوم عليها ولعلنا نقف هنا لنعطي الاخوه فرصة للانتقال ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة هنا يقول الأخ مقيم مسح أول مسح العصر وطرأ عليه السفر المغرب فمتى يحسب مدة المسح من العصر أم من المغرب هذه المسألة اختلف بها أهل العين من بدأ بمسح المقيم ثم طرأ عليه السفر فهل يعتد بمدة المقيم او يعتد بمدة المسافر والقاعدة عند اهل العلم انه اذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر وهو الاحوط انه يمسح مسح المقيم فإذا مضت مدة مسح المقيم نزع خفه وغسل رجليه ثم مسح واستأنف مسح المسافر هذا احوط الاقوال في المساله يقول الاخ حضر حضرت الصلاه والإمام راكع فهويت مباشره للركوع دون الوقوف قبل شهر تقريبا فماذا علي نقول يا إخوان هذا أمر ينبغي التنبه إليه تكبيره الإحرام لا تصح ولا تنعقد إلا من قائم إلا إذا كان عاجزا عن القيام فإذا جاء الإنسان فكبر تكبيره الإحرام وهو هاو للركوع لم تنعقد صلاته والواجب أن يكبر وهو قائم مستم مستتم القيام ثم يهوي للركوع ولو استغنى عن تكبيرة الركوع بتكبيرة الإحرام كفى وهذا على الأخ على ما فهمت من سؤاله أن تكبيرة الإحرام وقعت منه وهو حان ظهره وعليه لا تصح هذه الصلاة منه وعليه أن يعيد هذه الصلاة فقط. هذا الأخ يسأل سؤالا عريضا يقول لقد كثر الكلام في هذه الأيام عن هذه المسائل لا سيما في الجرائد. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المسيار النكاح بنية الطلاق مشاركة النساء في الرياضة البدنية. نحن في هذا الزمان نعيش فوضى علمية. وبعد موت الكبار من العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني رحمهم الله عز وجل بقي كبار من العلماء فيهم خير وبركة لكن تسلط الجهاد وأصبح كثير من الناس لا يتردد في أن يكتب في الجرائد بل أن يرد على العلماء بل أن يسفها العلماء وقد كان الأمر في زمن ابن باز رحمه الله عز وجل أنه إذا كتب سفيه كلاما فرد عليه الشيخ ابن باز لم تقم لذلك السفيه قائمة وكانوا يخافون من كتابتي الشيخ ابن باس حتى قال قائلهم في لقاء معه قريب قال كنا في محرقة ابن باس لأنهم كانوا يخافون أن يظهروا ما عندهم هو حداثي فسئل عن الحداثيين ولماذا لم يكونوا يعني يكتبون بصراحة فقال كنا في محرقة ابن باس لأن الواحد منهم إذا كتب كلاما فيه هذه السفاهة فرد عليه الشيخ ابن باز سقط سقوطا ذريعا ولم تقم له قائمة لكن في هذا الوقت والله المستعان تجرى اولئك السفهاء وأصبح بعض طلاب الدنيا ممن ينتسبون إلى العلم يوافقون السفهاء في كلامهم بحثا عن الجماهيرية والقاعدة وأن يكون علم عالم من علماء الأمة وأن يكون مستبصرا وأن يكون صاحب يعني رؤية شاملة رؤية فكرية ثقافيه واسعة فأصبح بعض الناس يتكلمون عن قيادة المرأة السيارة وعن إخواننا من الطوائف الأخرى وعن سعة الصدر وعن قبول الرأي الآخر وإخواننا الصوفية لهم جهود مباركة ومسألة المولد مسألة اختلف فيها العلماء قديما. واصبحنا ناسبع هذه الترهات ولا شك أن طلاب العلم عليهم دور عظيم لا أقول إن عليهم أن يكتبوا في الجرائد لكن عليهم أن يبينوا للناس الآن الثوابت تخلخل من أناس يتكلمون باسم الدين بل بعضهم يتكلم باسم السنة فواجب على طلاب العلم أن يبينوا الحق وأن يبصروا الناس ومسألة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مفروغ منها لا يجوز فيها الخلاف الاحتفال بدعه بأي صورة من الصور وضع بمحاضرة بقصيدة بنحو ذلك ما دام انه احتفال بالمولد فهو بدعه والعلماء قد كرروه بينوه وردوا على المخالفين والشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله له ردود كثيره الان لعل الاخ يشير الى من يكتب ان شيخ الاسلام بتميم رحمه الله كان يرى جواز المولد ونقول يا اخوان هذا ليس بجديد كتبه رجل شنقيطي في زمن الشيخ بن ابراهيم ورد عليه الشيخ بن ابراهيم ورده العلمي الدقيق المتقن موجود في فتاوى الشيخ وموجود أيضا في مجلة البحوث الإسلامية فانهم جزاهم الله خيرا أعادوا أجوبة الشيخ محمد بن إبراهيم ورده على هذا الذي كتب في الصحف يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان يرى مشروعية مولد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأما نكاح المسيار نكاح المسيار فنكاح المسيار يا إخوان منه ما هو شرعي ومنه ما هو باطل أما الشرعي فهو المعروف عند أهل العلم بنكاح النهاريات وهو نكاح يريد منه الناكح ما يريده الرجل من النكاح غير أن المرأة تتنازل وتسقط بعض حقها لا يستطيع أن يبيت عندها في الليل فيشترط عليها النهار وإلا فهو يريد أن يدوم معها ويريد منها الولد فيريد منها ما يريد هذا نكاح النهاريات كرهه بعض السلف وقال عنه الإمام أحمد هل هو من نكاح المسلمين من باب الكراهه لكنه نكاح صحيح والنكاح الباطل هو الموجود اليوم عند كثير من الناس وهو يتجمع فيه أنواع من الباطل لا يريد البقاء بل يريد مدة معينة يعلم هو أنه يريد مدة معينة وتعلم هي أنه يريد مدة معينة وان لم يصرح وهي تدخل معه وتفكر في الزوج التالي فهذا معلوم علم اليقين عندنا ولا يريد منها ولد وقد يكون بغير ولي ايضا في غالب الاحوال هذا النكاح باطل لا يجوز وهو محرم شرعا وهناك اوجه كثيره شرعيه لتحريمه واما النكاح بنيه الطلاق فنعم اختلف يا اهل العلم والجمهور على ان النكاح بنيه الطلاق صحيح لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصحيح قول بعض التابعين إن الطلاق إن النكاح بنية الطلاق لا يجوز لأنه لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن تكون المرأة ووليها عالمين بهذه النيه فيكون نكاحا متعة والحالة الثانية أن يكون جاهلين بهذه النية فيكون هذا من باب الغش والتدليس وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدرة طعام أصابها ماء السماء فوضع صاحبها الجيد في الأعلى والمبلول المبتل في الأسفل قال من غش فليس بنا فكيف بأعراض المسلمين التي اهتم بها الشرع اهتماما كبيرا هذا غش ثم ان فيه اضرارا بالمرأة قد يدخل بالمرأة وهي بكر ويتركها تيبا وهو قاصد تركها ابتداء لم يتركها لعارض بل قاصد فهو قاصد الاضرار عند الدخول فيضر بها وقد ينعكس هذا عليها فتكره طلاب العلم إن كان طالب علم أو أهل خير إن كان من أهل الخير بل ثبت عندنا أن هناك من المسلمات في الغرب من ارتددنا بسبب هذا فنقول الذي يظهر والله أعلم أن النكاح في الطلاق لا يجوز ويكفي يا إخوة أن الإنسان يتصور أنه لا يرضاه لبناته ولا لأخواته فكيف يرضاه لبنات المسلمين لو جاءك إنسان يريد أن ينكح أختك بنية الطلب حتى لو لم تعلم ثم طلقها ترضى بهذا والله لا ترضى فكيف ترضاه لنساء المسلمين فالذي يظهر الله أعلم أن الراجع وقالوا بعض التابعين إن هذا النكاح لا يجوز. أما مشاركة النساء في الرياضة البدنية فلا أدري الناس يريدون أن يشارك النساء في كل شيء وعلماؤنا عندهم فطنة ويفهمون قواعد سد الذرائع فهما صحيحا فلا يعملونها في غير موطنها ولا يهملونها حيث يجب أن تعمل وإبليس إنما يقود الإنسان بخطوات وليس بخطوة واحدة فهو يأتي للإنسان خطوة خطوة فهو يشام قلب العبد فإن راى منه مثلا حب الزنا دعاه إلى الزنا لكن ان رأى منه كره الزنا ما يدعوه إلى الزنا لكن يأخذ خطوة خطوة يقول انظر في القنوات الفضائية هذه التي يتكلمون عنها ويتكلم عنها المشايخ وفيها فساد حتى تتيقن وتتكلم عن يقين ينظر في النساء يمين وشمال أو انظر في المجلات هذه الخليعة التي فيها النساء وفيها كذا تأكد أو انظر في الانترنت في المواقع وإذا نظر قال ادخل رد عليهم ثم قال له لا يصلح الرد العام ما يسمعون منك ادخل عليهم في المواقع الخاصة تحدث معها لعل الله يهديها بك ويتحدث معها والله اعلم قد يصل الامر باب الرياضة البدنية للنساء قالوا, قالوا بضوابط هذا فتح باب شر نحن لا نمنع المرأة أن تجري في بيتها أو تمشي المشي المعتاد لكن نجعل له النوادي وقالوا قالوا نجعلها تلبس البنجابي القميص الطويل والبنطلون هذا فتح باب شر وإذا فتح لا يغلق ولا سيما في مجتمع النساء المرأة الواحدة إذا فتحت لها باب المباح أتعبتك فكيف بمجموعة نساء وإن شئتم فانظروا قالوا النقاب النقاب مباح والنقاب صحيح في الاصل مباح لكن كان ينبغي التنبيه على معنى النقاب الشرعي لكن بدأ بوضع العينين ثم كحلت العيون ثم وسع ما يظهر ثم ظهر ما يسمونه بالملك يسمونه بكذا واصبح نصف الوجه بارزا حتى اصبح كشف الوجه أقل مفسده من هذا النقاب والله بعض النساء لو كشفت وجهها ما فتنت وبنقابها هذا من أفتن النساء وجاءوا لهم بالعباءات قالوا لا باس ما أدري العباء الفلانية الآن لو خرجت بفستانها أقل زينة من عباءاتها هذه أبواب لا يمكن أن تضبط والعلماء عندما أغلقوا هذا الباب وعندما دنست المسألة في زمن الشيخ بن باز رحمه الله وقال لا ينبغي فتح هذه الأمور إنما ينظرون بنظر أهل العلم نحن لا ننظر إلى مقاصد الناس او نقول إنهم يقصدون كذا او يقصدون كذا لاحق نحن نقول نحن بحاجة إلى العلماء الكبار الذين ينظرون في الأمور نظرة تدبر ونظر إلى العواقب وهم موجودون الحمد لله لسنا بحاجة إلى طلاب علم يفتحون الأبواب على الناس المسألة تعرض على هيئة كبار العلماء من كان ناصحا حقا فلا يكتب في الجرائط ويفتح الباب على الناس يكتب لهيئة كبار العلماء وإن كان داعيا وإن كان من طلاب العلم يكتب يقول بدا لي كذا وكذا وكذا في المسألة وهيئة كبار العرماء تنظر في المسألة وتفتي أما فتح الأبواب على الناس هذا شر عظيم ولا شك أن ما نراه اليوم من أمور يخالف مقاصد الشريعة في كثير من الأمور أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم